One wow. and <laughs> والله يظلم ما سماوات وما في الأرض والله Yeah, I would. إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ وَحِيبًا سَمَاءَ ذِي وَجْهٍ Allah was above Bismillah. إِنَّا <تصفيق> اللَّهِ <تصفيق> तो कौन فالجهده بالحق خلا Məsələrə miyə ونزلنا من الضمان Və nə nə la ma di Və nə وطيئًا لاذا وما Yeah. Məllilə ya dang ونزلنا ونزل من السماء, من السماء لا <laughs> Cəhətan qalbən qalmunu qalmunu Qəzərəm qalmı qom وقال الأنكد وقال تبع كل كهد الضغط قائد وقال O, mən da لَنَأْلُمَنَّ فِي لَغْزٍ بِنْخَنٍ جَدِيدٍ وَلَكَمَا يُقَالُ وَمَنْ فِي والله انكم للي من ح Oluq tığ kið visůl لَفَانَكُنْ One في <متحدث> جحكم Yağmur içmesin diye geldim nazil ə yeah. One, more. One more. qaləqiyyə qal qaləqiyyə qal Altyazı <mülüyor> M.K. <yum> وَمَن أَعْذَنَ لَكَ